إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلون فواكهم هم مكرمون في جنة نعيم في جنة نعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزخون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهم بيض من مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متناه أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَجِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين, أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى فانا نحن بمعذبين ان هذا هو الفوز العظيم لمثل هذا لمثل هذا فيعمل العاملون لمثل هذا فيعمل العاملون خير النزول أم شجرة سقون؟ إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم واللواك أنه رؤوس الشياطين فإنهم لا آكلون من ثمان ان من البطون فشانفوا علي ثم ان لهم عليها نشبا ثم ان لهم عليها نشبا من حميم ثم ان مرجعهم ثم مُجْرِمُون لَإِلَى الْجَحِيمِ ثُمَّ إِنَّمَا مُبْصِرُهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ظَالِمِينَ ثُمَّ عَلَى قَالُوا ظَنَنَّا قَدْ نَحْنُ آخَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرَسْنَا فِيهِمْ مُذَكِّرِينَ تَابَرَّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُدَّعِينَ إِنَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخَنَّصُونَ